السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم على عبدك ونبيك وحبيبك ووليك وصفيك ورسولك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه في الاولين والاخرين والملئ الاعلى الى يوم الدين اللهم صل عليه عدد خلقك نفسك وزنه عرشك ومداد كلماتك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ثم أما بعد انا عايزك تتخيلي معايا الليله انا عايزك تتخيل معايا ان احنا يوم القيامه ايه ده هو الدرس الليله ده صرع يا جماعه والله ده موضوع ثاني خالص انا عايزك تتخيل من يوم القيامه وكل اللي احنا بنسمع عنه الشمس قربت وكل حاجه اتلسفت والكون مقلوب وكلنا بنجري على حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلنا مشتاقين اكتر من العطش اللي في حلقنا تجاه الرواء من العطش ده العطش اللي في قلوبنا لرؤيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اول مره هنشوف حبيبنا المصطفى وكلنا بنجري على الحوض من الحوض ولقينا الدنيا زحمه جدا مليارات اتبعوا حبيب الله عليه الصلاه والسلام واحنا مش عارفين ندخل ازاي وفجاه في وسط الزحمه دي لقيت واحد بيجري وبيقول انا اتخلف عن رسول الله ده مين ده سيدنا علي بن أبي طالب اللي كان بيموت في غزوه خيبر ولكن لما الرسول صلى الله في خيبر ما رضاش ابدا يتخلف عنه حتى وهو بيموت وانت بتبص لسيدنا علي بن ابي طالب لقيت واحد جاي من الناحيه الثانيه اي يحسب اصحاب محمد ان لم يخلفوا وراءهم رجاله والله لا نزاحم انهم اليها على الحوض ده مين ده ابو مسلم الخولاني اللي كان يفضل يقوم الليل لغايه ما رجليته توقف ما عادش بيقله ويقول اي احسابه اصحاب محمد الم لم يخلف وراءهم رجاله وفعلا ان شاء الله يجي على الحوض وانت بتبص لابو مسلم الخولاني مبهور تلاقي شاب امريكان ستايل خالص وشكله ايه شكله ده مين ده ده صعيب الرومي اللي ساب كل حاجه وبيع كل حاجه عشان النبي معاه سيدنا مصعب بجماله وبهائه وعطره جنبهم واحد رابط راسه بعصابه حمراء وماشي بيعرق دمين ده مين ده ابو اللي مات على باب حصن اليمامه وهو بيحاول بعد ما رجليه اتكسرت وراح اللي النبي بيقول له على العهد يا رسول الله عليه الصلاه والسلام وانت مبهور بالناس دي كلها تلاقي سيدنا ابو بكر جاي اه ينقص الدين وانا حاي ده ابو بكر الصديق اللي ما الدين ينقص ابدا بعد ما كبل بتضحياته وبحياته وبماله وبعرقه رضي الله عنه وانت بتبص مبهور كل دول هروح وسطهم فين هقابل النبي من وسط كل دول زي لقيت واحد جاي بيجري وبيقول رضي الله عنه جاي بيجري على النبي وبيقول فما خير الحياتي وانت معرض عني يا رسول الله ده عمر بن الخطاب اللي لما النبي التفت انه قال له يا رسول الله فما خير الحياة وانت معرض عني يا رسول الله تبص للمنظر ده تلاقي ناس بتطرب من بره ده مين واحد وواحده جايين وبيقول لها انا عشت حياتي عشان والاتنين بيطردوا من بره من على الحوض وتلاقي واحده جايه ثانيه انتحرت عشان ممثل بتحبه بتطرد والعاذ بالله من على الحوض وانت واقف كده هتروح فين على حوض النبي عليه الصلاه والسلام من وسط كل دول هتقابل النبي ازاي درس لنا يا جماعه قصه من اجمل قصص يوم القيامه قصة الرحله الى حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحله الى حضره رسول الله ايوه المكان الوحيد الرحله بتبدا ازاي بتبدأ من اول ما بنطلع من تحت القبور من اول ما كل كل مؤمن مات على عمل صالح بيبعث عليه ده دي طلعات خاصه واحد مات بيلبي في الحج لبيك اللهم لبيك واحد خارج كان ميت وصايم واحد مات واشهيد مسك رهيب وريحة رهيبه طالعه منه وطالعه من تحت التراب بس في صفة مشتركه بين كل المسلمين شوف صف اللي هم غر محجلين من اثر الوضوء لؤلؤ في راسهم ولؤلؤ في ايديهم ولؤلؤ في رجليهم في اماكن الوضوء فالرسول صلى الله عليه قاعدين يلموا الغر المحجلين دول بقى الحوض المحشر او كل واحد غر محجل يجيبوه يجيبوه يجيبوه على الحوض على... انما الصربوه اللي نازل يستاملك هو اللي بيمشوه اليك واقف يستاملك عشان يوريك الحوض على اصحابه وسلام شوف النبي بيحبك قد ايه انت بتحبه قد ايه بتحبيه بجد بالله عليكي بتحبيه بجد بالله عليكي ما ربكتي من الشوق للرسول عليه الصلاه وسلام النبي و الملائكه بيلموا الغر المحجلين عشان يدخلوا على الحوض خدوا بالكم يا جماعه في ثلاث انواع ما بيدخلوش على الحوض بيتطردوا بره النوع الاول ليه لانه مش غره محجه الاصفر لانه ما كانش بيتفض اصلا فده ملوش علامه النوع الثاني يا جماعه اللي النبي عليه الصلاه والسلام بيقول له لما الملائكه تقول انك لا تدري ما احدث بعدك الا غير وبدك اللي ما شكله زي شكل النبي ولا ليل زي ليل النبي ولا حياته زي حياه النبي ولا فكره ولا أي ملمح فحاته زي ملمح النبي لو بصيت عليه من بيتول لا يمكن يكون ده مسلم اللي شكلها لا شكلها ولا لبسها ولا ولا اخلاقها ولا دينها لها علاقه عليه الصلاه والسلام دول بيطردوا من الحطمه بيدخلوش اوعى تكون من النوعيه دي النوع الثالث اللي جاي شايل المال حرام على رقبته وبيقول اغثني يا رسول الله يقول له لا املك لك شيئا قد بلغتك انا قلت لك ان وهي دي بتطرد يا جماعه في نوعات بتطرد طب اللي بيدخل بيشوف ايه اول ما بيدخل بيلاقي حوض قد منكه لليمن كما صحى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء ابيض أبرض من الثلج نهر ابيض في وسط ارض المحشر الرهيبه دي لو كوبايه ميه تخلي الواحد يدفع عمره كله ماء ابرد من الثلج واحلى من العسل كانك انت لقيت محل عصاير رهيب في وسط صحراء قاحله قاتله ساحقه تخيل ما بارك بيه شكله ايه وأبيض من اللبن ده إيه الجمال ده تدخل على النبي عليه الصلاه والسلام يا جماعه يا جماعه حاجه في الدرس الليله ده حاجه واحده بس اساسيه ان انا اقول لكم يعني ايه انك تدخل يعني ان يتسمح لك انك تدخلي يعني ان يؤذن لك ويوافق انك تدخل الموضوع خطير يا جماعه موضوع خط النبي قد يكون كثيرا الواحد ما تعرضش ليه وكثير ما تعرضوش ولكن الموضوع خطير جدا جدا جدا يعني ايه ان يؤذن لك انك تدخل يعني ايه ايه يعني ان أنا يؤذن ليا رقم 1 انك هتشوفي النبي عليه هتشوفه لاول مره حبيب الله حبيب الله اللي استحمل عشاني وعشان كل حاجة حبيب الله اللي ضحى بعمره كله عشان احنا نجري مع بعض ونروح له على عليه الصلاه والسلام الحقب بنبي معيط كان يخنق في صحن الكعبه وهو بيصلي ونازل يدعو الى الله عشان نطلع مسلمين الرسول يجي بقدميه يقع من طول يغمى عليه عليه الصلاه والسلام ويجي المشركين هذا يضربوه وهذا يشق يعضوا يضربوه ويطعنوه ويقعدوا يشدوه برض عليه والسلام والصحابه مش قادرين يعملوا للنبي حاجه معاده ابو بكر الصديق ويرجع اليوم الثاني ويرجع يدعو الى الله ويرجع يكمل عليه الصلاه والسلام اول حاجه انك هتشوف حبيب الله بعينيك ثاني حاجه انك هتشرب في وسط العطش اللي الحلوق تتمزق منه انك هتشرب ده كفايه العرق اللي الناس بتعرقوا يوم الإهامة عرق رهيب الناس هتموت من العطش الاف السنين لغايه 40 50 الف سنه والمشركين قاعدين يقولوا نريد أن تسقينا نريد أن تسقينا لغايه ما النار تعرض لهم كانها سراب كانها اثر ميه يحسبوها ميه يجروا ويندلقوا فيه عطش ريبه تشرب هشرب في العطش الرهيب ده ايوه كانت حاجة يشرب شربه لا يظمأ بعدها ابدا لا يحزن بعدها ابدا لا يسود وجهه بعدها أبدا خمس جوائز رهيبه لا ده لسه يا جماعه غير الام الام يعني ايه الام انتوا متخيلين بره في ايه انا عايزك تقارن ما بين بره وما بين جوه هتذهل بره في امر كله مقلوب بره الجبال وإذا الجبال سيرت ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربنا نسفا فيذر واقعا انفصافا الجبال يا جماعه وبسطت الجبال بس فكانت هباء منبثثه الجبال بقت عواصف رمليه العواصف الرمليه في الدنيا بتقتل الملايين بتقتل الالف وببتخلي قصص متراكمه ما الجبال يميره وتكون الجبال كالعجن المنفوش جبال الارض تطايرت ودخلت مع بعض بقت الوان مع بعض الجبال يا جماعه الجبال وسؤاز الجبال صيرت وحملت الارض والجبال فدكت دكه واحده الجبال الجبال الرهيبه دي كل اللي بيحصلها ايانه دبا حاجه غير الشمس إذا الشمس كورت فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر التبقوا على الأرض البحار اذا البحار سجرت إذا البحار انفجرت والبحر المسجور الأرض يوم تمور السماء موره السماء يا جماعه يوم تمور السماء موره وتسير الجبال تمور السماء كلها تدخل في بعضها وكلها كان, كإن كواكب السماء ونجومها كانها حبات رمل وتراب في وسط صحره قاعده تلفها حوالين وتسير الجبال سيرا يوم نطوي السماء كطي سجل للكتب التطب كأنك تبو اتقفل يوم تكون سماؤك المهل كانها زيت مغلي وبيشتع الناس الدنيا بتشتي زيت مغلي وتكون الجبال كالعجن وفتحت السماء فكانت ابواب مليارات المليارات من الملائكه نزلة كل ملك عارف هيمسك مين وهيقبض على مين وهيحاسب مين وهيقف مع مين ودوره ايه في يوم القيامه السماء يا جماعه اذا السماء اتشقت إذا السماء انفرطت واذا السماء خشتت وجت احدص في السماء الارض يا اخواننا يوم تبدل الارض الارض الرهيبه دي تتبدل في لحظه في يوم اللي اتخلقت في سبعه في سبع ست ايام سبحان الله العظيم الارض يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبراث لله برسول الله الأرض يا اخواننا يوم ترجف الارض والجبال تترجف من الرعب وكانت الجبال كثبا مهيله تنهار من كثر الخوف من الله سبحانه وتعالى يوم ترجف الراجفه اذا زلزلت الارض زلزالها مش الزلزال التسونامي في نقطه من الأرض زلزال في الأرض كلها إذا زلزلت الارض واذا الأرض بدت والقت ما فيها وتخلت الحمم اللي تحتها تطلع والناس مش عارفه ما عادش في جاذبيه الناس طايره في الهواء القت ما فيها وتخلت عن الناس ما في حمم مسك جاذبيه الارض خلاص الارض يا جماعه كله اذا دكت الارض دك دكه انت لسه ما خفتش طب وجاء ربك رببي انت لسه ما والملك صفا صفى الملائكه صفوف جيش جايين يحاربوا اللي ربنا بالمغاصب في الدنيا انت لسه ما خفتش وجاء يوم اذ بجهنم يوم اذ يتذكر الانسان وان له الذكر الكواكب إذا الكواكب انتثرت السماء اذا السماء فطر كل حاجه بتروح النجوم انقدرت النجوم بتنقد على الأرض الإنسان صاعقه من في السماوات ومن في الأرض في وسط كل ده ما فيش غير مكان واحد هو اللي فيه الامن حوض النبي عليه الصلاه والسلام انا بقول كل ده ليه عشان اقول يعني ايه حوض النبي عشان اقول لك ان ده اختيار مصيري ان ده هدف مصيري ان حوض النبي هو المكان اللي هننجو فيه من الفزع ده ده خير يا جماعه الجائزه السابعه على حوض النبي عليه الصلاه والسلام النجا يا جماعه إن الله غضب غضبا لم يغضب مثله قط ربنا غضبان يعني لم يغضب مثله قط زلزال احصار احصار امريكا كاترينا اللي دمر نيو 100 دولار الاسعار ده من 150 سنه الارض ما جات زيها زلزال واحد جه على مكان في الارض في 60 ثانيه موت 30000 بني ادم الزلزال قوته 10000 قنبله ذريه بركان 1902 حصل في جزيره من الجزر في دقيقه أقل من دقيقه قتل 30000 بني ادم يا جماعه ده, ده غضب الدنيا تخيل بقى ربنا غضب غضب كل ده ما هوش حاجه بالنسبه له ان الله غضب غضبا لم يغضب مثله قط اشد من الغضب على فرعون في الدنيا اشد من اللي غضبه يوم ينتقم من, من قوم هود وقوم صالح وعاد ثمود اشد من الغضب اللي غضبوا على اي عاصم وكافر وفاجر وفاسق في الدنيا تخيل بقى ان جابن الغضب ده لله الله في حب النبي عليه الصلاه والسلام حوض النبي المكان الوحيد اللي فيه ميه وضل والحبيب عليه الصلاه والسلام والملائكه والصحابه والصالحين والصحبه حفله ايمانيه رهيبه في وسط عراصات القيامه المذهله واقع ملوش دعوه بالواقع اللي بره خالص يعني اذا حوض النبي ده هدف مصيري يا جماعه انتوا عطشين يعني ايه نشرب يوم العطش الأكبر انتوا عارفين يعني ايه نطمن يوم الفزع الاكبر انتوا عارفين يعني ايه نشوف حبيب الله عليه الصلاه والسلام نشرب من ايده يوم الشوق الاكبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم انتوا عارفين عارفين يا جماعه يعني ايه ننج ويوم الغضب الاكبر عارفين يعني ايه عارفين حضن النبي اختيار مصيري طب انت عايز تقول ايه هدف الدرس بتاع الليله ايه؟ ايه عشان ندخل للكلام انا عايز ادخل على النبي انا خلاص انا فعلا حضن النبي خد بالك. خد بالك على قد استقبال رسول الله ليك رسول الله صلى الله لرسول الله انت كنت ماشي هو ده يا جماعه اخطر حاجه انا عايز أقول انا عايز اقول اسباب الورود على حضره رسول الله ايه انا عايزك تركزوا معي انا عايزك تعيش معايا الوقت بقلبك لان بقول لك اللي اختار المصير بتاع حياتك ازاي توصل له ازاي النبي عليه الصلاه والسلام اقول لكم الاسباب يا جماعه اول سبب اول سبب قبل ما نقول اي حاجه كسره على رسول الله ايوه كده كلكم قولوا عليه الصلاه والسلام قولوا عليه الصلاه والسلام ان اولى الناس بي يوم القيامه اكثرهم علي صلاه يعني اول الناس تيجي على حوض النبي اكثرهم عليه الصلاه عليه الصلاه والسلام يا جماعه لما تقرا احاديث الصلاه على رسول الله, الله عليه وسلم انت بتذهل ده الصلاه على رسول الله مش بس بتنجع على الحوض على الحوض ان اول الناس بيوم بي القيامه اكثرهم علي صلاة طب على الصراط في الحديث اللي حسنه بعض اهل العلم ورايت رجلا من امتي يزحف على الصراط ويحب مره ويتعلق مره ماسك في الصراط فيفاجئ همم فاتته صلاته علي عليه الصلاه والسلام فوقامته على قدميه وانقذت يعني كمان الصلاه على رسول الله من على الصراط كمان الصلاه على رسول الله بتدفع درجات في الجنه من صلى عليه صلاة مخلصا بها قلبه عليه الصلاة والسلام عليك الصلاه والسلام يا حبيب قلوبنا وحبيب الله سبحانه وتعالى من صلى عليه صلاة مخلصا بها قلبه ربنا يديله رسول الله رفع صلى الله عليه عشره ورفعه عشر درجات في الجنه الجنه ايه وكمان الميزان ده الصلاه على رسول الله تؤثر على ميزانك واعطي عشر حسنات بها عشر حسنات ومحى الله عنه عشر سيئات يعني مستفيلة كفه الحسنات تثقل وكفه السيئات تخف صلوا على حبيب الله صلى الله عليه وسلم أنا مش عايز نبطل صلاه على رسول الله النهارده وبكره وبعده يا اخوانا من بطلش ابدا طب الفردوس الاعلى ممكن الصلاه على الرسول يهربنا منها اسمعوا بقى الحديث الخطير ده إذا كان يوم الجمعه فأكثروا من الصلاة علي فان صلاتكم علي تعرض علي كل جمعه اسمع الكلام فاكثرهم صلاه علي اقربهم مني منزلة يعني الفردوس الان منزله النبي عليه الصلاه والسلام في الجنه الفردوسه على الصلاه على الرسول الله وحبيب الله احنا مضيعين كنز رهيب يا جماعه كنز رهيب اسمه الصلاه على حبيب الله صلى الله عليه وسلم طب النار اسمع الحديث الخطير ده بقى من نسي الصلاة عليه خطى طريق الجنه خطى خطى طريق الجنه من ناس ينسي الصلاه عليه اوه تنسي الصلاه على حبيب الله صلى الله عليه وسلم ايوه لسانك وقلبك يشتغل يا جماعه مع احاديث الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام طب الدنيا بنستفيد من صلاه رسول الله دي من الصلاه يا جماعه ابي بن كعب لما راح للنبي قال له اجعل لك كل صلاتي افضل يا رسول الله طول النهار اقعد اصلي عليك عليه الصلاه والسلام قال اذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك يعني تكفى يعني هموم الدنيا تنتهي واحد صاحبنا قال واحد كبير يعني معاه في الجامع قال له انت مش ملاحظ ان أنا, انا كان عندي سكر وضغط ومت تعبان جدا ومضاعفات ومشاكل في البيت مش ملاحظ ان يعني الحمد لله صحتي جميله كده ونفسيتي حلوه قال له ليه قال له انا بقى لي كذا يوم ادمنت الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جماعه ده احنا في صلاه الجنازه قبل ما بندعي للميت بنعمل ايه ايوه بنصلي على رسول الله ليه عليه الصلاه والسلام لان الدعاء وابواب السماء بتتفتح لما بنصلي عليه يعني اجابه دعائك في الدنيا تصلي على الرسول قبلها يفتح لك باب السماء عليه الصلاه والسلام عايز ايه لو صليت عليه ابواب السماء تتفتح لك لو صليت عليه ربنا يحبك لو صليت عليه تبقى في الفردوس لو صليت عليه تعدي من عصراط وتثقل موازينك وتشرب من الحوض لو صليتي عليه شوفوا الحديث الخطير ده من سلم ما من احد يسلم عليه الا رد الله والى روحي فارد عليه السلام يعني يا جماعه يبقى في صلح حقيقي بينك وبين حبيب الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله إن لله ملائكه سياحين يبلغوني عن أمة السلام في ملائكه وظيفتها بس انها توصل لرسول الله سلمنا عليه السلام عليك حبيب الله السلام عليك يا الله عليه الصلاه والسلام اول سبب للورود على حوض النبي عليه الصلاه والسلام الصلاة الصلاة على رسول الله من اذكار الصباح والمساء يا جماعه على رسول الله في الصباح والمساء كل صباح بعد الفجر وكل مساء بعد العصر نصلي على رسول على الاقل عشر مرات نقول ايه اللي في اول التحيات في النص على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد 10 مرات او اي صيغه من صيغ الصلاه على رسول الله حبيب الله صلى الله عليه وسلم عايزين ما نبطلش على رسول الله ده السبب الاول نرضع لحضن النبي عليه الصلاه والسلام امال ايه السبب الثاني بقى يا جماعه ايه النبي تعظيم السنه تعظيم سنته ولا بيتحاربوا سنته تعظيم سنته يا جرايد خلف ستار الاسلام وهي اخفث ما تكون عايزه تدمر سنه حبيب الله ويتكلموا على القران القران بس وشويه الصفحه اللي بعدها تعالوا في القران وهيتكلموا على السنه ويتكلموا على الصحابه عايزين إيه؟ عايزين إيه النبي خافوا من انتقام ربنا خافوا انما احنا عايزين حضن النبي عليه ونقول نحن فداك يا رسول الله يا جماعه اللي شتموا النبي في الدنمارك في بنجل من, من بلدتنا ومن ضمن اللي عايشين وسطنا بيشتموا النبي اكتر واخطر على سنه النبي من بتوع الدنمارك يا اخواننا عايزين نفوق تعظيم سنه حبيب الله صلى الله عليه وسلم تعظيم سنه رسول الله انا يعني يا جماعه ده بسبب سنه واحده سنه واحده انتهزمنا في معركه وبسبب سنه واحده انتصرنا في معركه انتهزمنا في احد بسبب امر واحد من اوامر النبي عليه الصلاه والسلام الروم ما نفذوش يعني ممكن نتهزم في 67 بسبب سنه وننتصر في 73 بسبب سنه وانتصرنا في معركه بسبب سنه السواك لما الحصار حوالين المدينة بتاعه الشرك اتاخر فقالوا لا بالتاكيد في سنه ما بنطبقهاش قالوا السواك استعملوا السواك الناس قالوا ده بيحد اسنان وهياكلونا هربوا يلا <تصفيق> يا جماعه سنه واحده انتصرنا بمعركه كنت من يومين بحسب حساب في حديث واحد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قفله حديس واحد قلت يا رب يا رب الحديث ده احنا حصورنا قد ما مطبناهوش خرجت قعدت اسال الناس في القناه انت انت حبيب قلبي معجون الحلاقه بكام طب موس الحلاقه بكام طب اللي بيحلق دانه بيحلقها قد ايه كم مره في الاسبوع كم مره في الشهر طب ماكينه الحلاقه نضيف التكاليف طب الموضوع حسبتها كده يا جماعه لقيت المتوسط حوالي 10 جنيه في الشهر تكلفه الفرض لحلاقه دقنه حسبتها احنا في مصر كام 85 مليون لو في مصر 20 مليون حليق بس 20 مليون على يعني بنتكلف شهريا قد 20 مليون في 10 جنيه 200 مليون جنيه بسبب حديث واحد ما بيطبقوش يعني في السنة 2400 مليون جنيه بنخسرهم بسبب حديث اعفو الله قلت يا رب اذا كان ده خسارتنا بسبب حديث واحد في الدنيا امال خسارتنا بسبب تطبيقه ادم في الاخره قد ايه وكان حديث مش مطبقينه كم أمر من اوامر النبي مكسرينه عليه الصلاه والسلام تعظموا سنه النبي يا جماعه نحس ان احنا جدتنا وغوثنا الحاجة الثالثه الحاجه الثالثه يا شباب تطبيق سنه النبي انك تبقى نسخه منه شكلك لبسك حياتك ليلك زي ليله نهارك زي نهاره فكرك زي فكره همك زي همه لبسك زي لبس زوجاته وبناته عليه الصلاه والسلام يا جماعه نبقى نسخه نروح على حضن النبي كلنا وده في السلسلة كلها نروح كلنا ان شاء الله على حضن النبي مع بعض للنبي نقول له يا رسول الله يا رسول الله احنا احنا جينا نفسنا من غربه تعبنا قوي والله يا رسول الله بس اصرينا على صور سنتك بقى كان الناس بتدعونا للمعصيه وقلنا لا ضحينا كتير قوي عشان نيجي نقابلك النهارده الله جاهدنا شهواتنا وجاهدنا المعاصي. وجهدنا واقع كل منكرات عشان النهارده نشرب من ايدك يا حبيب قلوبنا رسول الله وانا رسول الله انا رسول الله كنت والله يا رسول الله كنت متمرد وكنت وحشه جدا وكان الشباب كلهم هيتجننوا عليا مش مشكله بصحه وانبه هيعديها لك والشباب كلهم بس والله يا رسول الله اول ما سمعت درس عن تعظيمك وحبك يا رسول الله تبت الى الله وحياتي اتغيرت وانا يا رسول الله انا كنت شاب ضايع بس ربنا هداني بسبب بسبب سنتك والتزمت بيها وانا يا رسول الله سبت الدنيا عشانك وانا يا رسول الله عايش حياتي اشعرها نحن فيك يا رسول الله يا جماعه حبيب الله قبل ما يموت بساعات ربط راسه من الصداع اللي فيها والسخنيه اللي فيها عليه الصلاه والسلام. ونزل حبيب الله قعد على المنبر والجماعه والصحابه وقال لهم موعدكم الحوض اصبروا حتى تلقوني على الحوض يا شباب موعدكم الحوض الرسول وعدكم انه هيدخلكم على الحوض باذن الله لو انتم صبرتوا واصبروا على الشهوات اصبروا على المنكرات اصبروا عشان يوم الفوز الاعظم يا جماعه موعدكم الحوض على قد اتباعك لسنه رسول الله في الدنيا على قد استقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهيك اوعوا من على الحوض سببها اوعوا تعملي حاجه رسول الله يقول لك بسببها سحقه سحقه تتسحق الانزال في جهنم اوعوا تعمل حاجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسببها يقول لا امل لك من الله شيئا قد بلغتك خلوا حياتكم نسخه من حياته خلوا حياتكم حذو القذى بالقذى ورا خطوات رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جماعه اوعوا تعملوا حاجه انترف بيها اوعوا اوعوا ترض في الصلاه اوعوا اوعوا في سنته عايش عشان سنته انت اللي بيقول ملتزم واللي بتقول ملتزمه عملت واللي سنته نصرته سنته بايه اعيش وشعار حياتكم زي الصحابه نحن فداك يا رسول الله عشان نيجي في الاخر بقى كلنا يوم على الحوض والشوق ملي قلوبنا الله والدنيا وعرصات القيامه واهوال وعطشين وبنجري وبنجري ونلاقي واحد جاي فيك وفي رسولك يا رب فيك وفي رسولك النبي عبد الله نجح اللي تتقطع في غزوه احد وهو بيدافع عن النبي وبينصر دين الله وتلاقي واحد ثاني جاي تقول كل واحد واحده جاية كل مصيبه بعدك يا جلل يا رسول الله وتلاقي كل وانت كمان بقى بتبقى ساكت وانت جاي تقول نحن فداك يا رسول الله وانت نحري دون نحرك يا حبيب الله وانت انا عشت عشانك يا حبيب الله وانت انا كنت نسخه منك يا رسول الله في السنه والسيره والسرير عليه الصلاه والسلام على قد ما قدرت وانت وانت, وانت, وانت. وكلنا ايدينا في ايد بعض واحنا رايحين لحوض حبيب الله صلى الله عليه وسلم يا شباب يا امه محمد موعدكم الحوض اوعوا اوعوا اوعوا تندموا في اللحظه الرهيبه دي وتخسروا كل العطقات الا تاخذوها لو رسول الله صلى الله وسلم دخلكم ربنا اذ ا سبحانه وتعالى اللهم ان اشتقنا الى حبيبك اللهم ان اشتقنا إلى رسولك اللهم ابلغه منا السلام السلام عليك يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا من جند الإسلام اللهم اجعلنا من جند الاسلام اللهم اعدنا على نصره دينك ونصره سنة نبيك اللهم استعملنا ولا تبدلنا. اللهم اقمنا على سنة نبيك اللهم اشرح صدور أمة الإسلام للسنه ولعلماء السنه وللعلم يا رب العالمين يا رب يا رب يا رب انشر السنه في أمة حبيبك انشر السنه وسط الشباب يا رب يا رب اهدنا جميعا بهداك ورد عنا برضاك وتوب علينا يا مولانا إنك انت التواب الرحيم